لآل لا لا لا القرآن الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك الله. Amen. Uh -huh. What voilà. up? ما كانوا يفعلون واصنعهم فلك بأعيننا ورحمنا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون واصنعهم Thank Amen.